وَأَزْوَاجُهُمْ إِنْمَهَاتُهُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا, إلا أَنْ تَفْعَلُوا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 ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنوبا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 وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرُ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُوناً هُنَالِكَ بْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمَّ رَضُمَّا مَا وعدنا اللهَّ اللَّهُ قال الطائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون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 لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدباء وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْؤُولًا قُل لَنْ يَنْفَعْكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذَا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا že dn pattern, tohle vyjdej Solomon Kud who, phároby بِكُم mordeketh o звонku, VTH verw sever a v² a žádnú příchích narech, A necohle του إلينا لإخوانهم هلما إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا اشحة عليكم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 يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنباب وَمَا <tod> لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَن تَكُونُوا لَهُ كَانَ وَلَٰكِن كَانَ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 فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرْ وَمَا بَدَّلُوا تَبَدِيلًا لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ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 وكفَّ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًّا وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صِيَاصِهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ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 بفاحشة مبينة يضعف لها يضعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله سرا.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 النبي لست انك احد من النساء ان اتقيت فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا وَقُمْ فِي بُيُوتِكُم وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمِ الصَّلَاةَ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ وَآتِ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ Inna ma yuridu allahu liyuzheb عنkumu ar-rijes Inna ma yuridu allahu liyuzheb عنkumu ar-rijes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 Inna al-Muslimina wal al-Muslimat wa al-Mu'minin wa wal muminat wal al-Qa'initina wa al-Qa'initat wa al-Cadiqin wa al-Cadiqin wa al-Cadiqat wa al-Cabirin والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين Sadhipati was Sal Ime وَالذَّكِيرِينَ اللَّهُ كَثِيرٌ وَالذَّكِيرَاتِ أَعْدَى اللَّهُ لَهُم, مغفرة أعد الله لهم مغفرة وَأَجْرًا عَظِيمًا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 الذيَّذينَ يُبَلّونَ رِسَلَاتِ اللهِ وَيَخشَونَهُ وَلَا يَخشَونَ حَدًا إِل اللهَّ وَكَفَ بِلهِ حَسيفًا مَا كانَانَ مُحَّدُ الله النبي وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلّي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما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 وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُمْ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 يا أيها النبي إنا أحلى لنا لك أزواجك التي أتيت أجورهن التي أتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرن معك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 يُرْجِ من تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِ إِلَيْكَ مَن تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَى أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ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 إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فدخلوا فإذا طعمتم فانتشروا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق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 وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحو أزواجه ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبداً وذلكم كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما لا جناح عليهن في آباء Allah allaha inna allaha ala kulli shay'in shahida inna allaha wa ala nabi <تسليما> إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا, فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون والمرجفون تقفون في المدينة لنغرينك بهم، ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلاً ملعونين، ملعونين أينما تقفون، أخذوا وقتلوا تقتيلاً.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 يوم تقلب وجوههم في النار، يوم تقلب وجوههم في النار، يطولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول، وقالوا ربنا. كبراننا فأضلونا فأضلون السبيل ربنا أتيم ضعفين من العذاب ربنا أتيم ضعفين من العذاب والعنهم لعنة كبيرا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذن موسى فبرؤاه الله فبرؤاه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا وَقُلِ ٱلْحَقَّ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَٰلَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا Ina akarodna alámanate¨ rános, ty 650 BC, ahteň n Kollásil statistically ahteň n Kollasil Gramsam a فهو كان ولوا من جهلا ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات